مرحبا بكم مرة أخرى وفي سلسلة جديدة في طلب العلم وهذا سبيل نجاة الذي فضله أهل العلم عن النوافل طلب العلم الذي به يعرف الإنسان ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرفع العبد به الجهل عن نفسه طلب العلم الذي من تمسك به نجا وفاز طلب العلم الذي من تمسك به كان ممن تمسك بميراث الأنبياء وميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك دائما نذهب إلى مجالس الذكر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 إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وطالب العلم الملائكة تضع أجنحتها رضا لما يصنع طالب العلم حتى الحيتان في الماء تستغفر لمعلم الناس الخير فدائما نفعى إلى هذه المجالس الطيبة العامرة ونسعى أن نتعلم العلم الشرعي العلم عن الله والرسول نحاول ونجتهد في الوصول إلى العلم الصحيح ومعرفة أخبار من مضى من الثلف رضوان الله عليهم هذا هو حال المسلم ولا يستطيع المسلم أن يفعل شيئا بدون العلم لذلك قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام فرق واضح بين الذي عنده علم والذي يتكلم بدون علم وفي هذه المجالس التي نسعى جميعا لمرضات الله عز وجل فيها ونسعى لنتعلم شيئا مما نرفع الجهل الجهل به عن أنفسنا هذا هو حال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقه في الدين وننظر إلى هذا الحديث فنرى أن من لم يتفقه في الديل لم يرد الله به خيرا هذه الصوت واضح فهذا الحديث يبين فضل طلب العلم وأهل العلم أن الله عز وجل يريد الخير للعباد فيعلبهم ويبصرهم ويفقههم ويفهمهم فدائما نرى أهل العلم على بصيرة من أمرهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولو تكلمنا عن هذا الباب لوسعنا المقام لكن لا بد قبل البدء في أي شرح أن نرفع الهمم وننشط حتى نفهم ما يقال ونحاول الرقي في هذا الشرح ولا شك أن في كل كتاب وفي كل متن فوائد جمة فيه فوائد جمة نستفيد منها نتعلمها ونطبقها لا بد أولا من إخلاص النية لله عز وجل قد الله علينا جميعا لمن كان معنا في هذه الغرفة أن امتهينا من شرح الأربعين وهذا فضل من الله عظيم لأننا ما كنا نعرف هل سنكمله أم لا ولكن الله عز وجل يريد الخير للعباد ولا أحد يعرف ما الذي قدر عليه عليكم السلام ورحمة الله فلما انتهيت من الأربعين لا شك أن هناك من استفاد وهناك من لم يضع للأمر أهمية ولكن العبرة بمن أراد بهذا الأمر القرب من الله عز وجل والسير على مرضاته نفع الله بكم آمين الله يزيدنا من العلم فلذلك لا بد اولا من إخلاص النية لله عز وجل في هذا العمل وهو طلب العلم اشرف ما يسعى إليه العبد وكما قلت فضله كثير من أهل العلم على الفرائض كما قال الشفعي ما عبد الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا حق لأن الأصل أن العلم به تعرف العبادات أما بدون العلم فكيف تعرف الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك لا بد من العلم العلم الصحيح العلم الذي به ترتقي وليس به تسفل هناك من يتعلم العلم فيزداد من الله بعدا ومنهم من يتعلم العلم فيزداد من الله قربا علينا باتباع ذلك وفهمه جيدا والمواظبة على, على تعلم العلم الشرعي وليس فقط السماع إلى المواعظ والقصص وقد أفرب ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر فصلا الفصوت نعم فصلا في سماع المواعظ والقصص وبين رحمه الله أن الأصل للعبد أن يتعلم العلم حتى تصح عبادته ولا يخفى ما المواعظ من ترقيق القلوب لكن لا يكثر منها إلا بقدر الحاجة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطب الجمعة يعظ أصحابه وكانت هذه الموعظة لا تزيد في الوقت ولا في الكلمات نعم وقيام الليل ليس فقط في الصلاة وإنما من طلب العلم ليلا هو في قيام الليل محسوب له إن شاء الله تعالى وهذا من فضل هذا الأمر من فضل الله علينا في هذا الأمر أنك ما تجلس مجلسا تطلب فيه علم إلا كتب لك من الأجر ما يعلمه الله عز وجل ولأن قيام الليل من الصلاة فيه منفعة لك فقط نفعه قاصر عليك أما طلب العلم ليلا فأنت تطلب العلم فتعلم الناس بعد ذلك فتعلم الناس بعد ذلك فيكونوا الأمر فيها أنك تفيد نفسك وغيرك تفيد نفسك وغيرك لذلك قال أهل العلم أن العبادة تدور على أمرين الاخلاص لله والإحسان للعباد الاخلاص لله والإحسان للعباد نعم فكلما فكل كان العبد يعين غيره فالله تبارك وتعالى يعينه الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه في مجموعه لها كتاب هو ما عرف عنها انها ااا سؤال وجهه اليه وهو كما قال في مطلعها ااا هي سائل عن مذهبي وعقيدتي فوسئلها سئل هذا السؤال ف اجاب بقصيده اجاب بقصيده لكن ربما في غير المجموع في غير المجموع لانها ااا اا الامام اا الالوسي ذكرها بتمامها وعزاها الى ابن تيميه وايضا ااا المردوي الحنبلي أيضا عزاها إلى ابن تيمية وشرحها شرح اسمه اللآلئ البهية في شرح لمية شيخ الإسلام ابن تيمية لكن ما أعرفه أنها كما سأشرح ان شاء الله تعالى في أول البيت أنه سئل رحمه الله كما سئل في غيرها من المتون منها ما هو داخل في المجموع ومنها ما هو مصنف ومنها ما هو مصنف خارجه منها ما هو مصنف خارجه وهي صغيرة ستة عشر بيتا تحفظ ربما في يوم أو في غير يوم يسيرة وفيها كلام طيب معتقد لأهل السنة والجماعة فرحم الله ابن تيمية وكان أطلق عليه وتفرد بهذا اللقب وهو شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى نعم من اجتمس طريقا يبتغي فيه علما سهل, سهل الله له به طريقا إلى الجنة تيمية, تيمية قالوا هي جدته وه في شرح ترجمته ان شاء الله تعالى يعني هناك اختلاف يعني قال بعضهم انها جدته تيميه وقال أنه جده لكن الاصح يعني الاشهر انها جدته ونسب اليها احمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراني تقي الدين رحمه الله تبارك وتعالى وإن شاء الله تعالى سأجعل الترجمته مع بداية الشرح البيت الأول في المرة القادمة إن شاء الله تعالى حتى نستفيد لكن أنا دائما أقدم مقدمة قبل البدء في الشرح بتذكير للطلاب العلم وشحذ الهمم علوها حتى يعني نتحفذ لهذا الشرح لسماعه ودائما أنصح بأن يكون طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم بجدية ونشاط أن يحضر أي درس معه كشكوله وقلمه والكتاب أو المتنى الذي يشرح فينظر ويتابع الشرح ويقيد الفوائد إما في نفس الكتاب أو في كشكول خارجي لأن كل انسان يشرح متناً كل شيخ له شرح نستفيد منه بفوائد لا نجدها عند غيره فلو استمعنا إلى هذا وذاك وغيرهم غيرهما سنخرج بفوائد فكل هذا لو كتبناه على طرة الكتاب أو على هامش الكتاب أو في ورقة مستقلة ثم بعد ذلك في المراجعة على هذا الكتاب قرأناها فسنستفيد نستفيد كثيرا وهذه كان السلف رضان الله عليهم يفعلون ذلك يخيدون إنما العلم انما الصيد أو قيد العلم صيده أو ما أشبه هذه المقولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة و دائما كان السلف الله عليهم قديما يحضرون مجالس التحديث ويقيدون وينسخون وليس كالآن سهل الأمر قلم وكراسة وغير ذلك فكان قديما يكتبون على الجلود وعلى الأحجار وعلى العظام وغير ذلك والإمام الشفعي أذكر له عندما ذهب إلى الإمام مالك في أول مرة رحم الله الجميع وهو يستمع للحديث كان يكتب بأصبعه ويبله في فمه حتى لما رآه الإمام مالك نهره وزجره وظنه أنه يلعب فلما سرد عليه الأحديث التي قالها تعجب وانبهر به فذلك بحرص السلف رضوان الله عليه على الكتابة تقييد العلم حتى أظن أن ابن الحافظ الخطيب البغداري له كتاب في قيد العلم أو تقييد العلم فالقيد مهم كتابة العلم مهم حتى كثير مما يريد أن يحفظ حديثا أو القرآن أو متنا ربما يكتب منه شيئا حتى يحفظه يكرر كتابة شيء حتى يحفظه نعم وكان كثير من أصحاب الحديث رحمهم الله قديما حفاظ كبار ولكن عندما يحدثون يحدثون من كتبهم يحدثون من كتبهم لأنها أضبط عندما يجتمع الحفظ حفظ الصدر وحفظ الكتاب كما في علم الحديث ضبط الصدر وضبط الكتاب هذا أولى من الحفظ فقط من الرأس أو من الحفظ فقط في الكتاب ف يعني هؤلاء علماء لو نرى أحد منهم ما نجد مثله الآن في حفظه وعلمه وقوة ذكرته وغير ذلك من الأمور لو ضربنا مثلا فقط بالدار رحمه الله ورأينا ما كان يفعله عندما يسأل عن حديث وهو واقف يجول بخاطره فيبحث ويذكر الأسانيد والمتونة ويذكر الرواة ويقول هذا كذا وهذا كذا ويذكر علة الحديث ويأتي بأمور لا يأتي بها أحد الآن فنعرف ما كان عليه رحمهم الله من ذاكرة قوية وحفظ كثير للأحاديث لما أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف, ألف حديث مليون حديث رحمه الله ما بين حديث مرفوع وبخطوع رحم الله الجميع فلذلك دائما أنصح نفسي وإخواني بالمذاكرة. إنما العلم بالمذاكرة كما قال بعضهم آآ يعني قال أحدهم ونسب ذلك إلى الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني وقال بعضهم أيضا وأعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة وغير ذلك مما قاله أهل العلم فالذو يريد أن يسير في طريق طلب العلم لابد له أن يسير على منهج منضبط سلم تعليمي جيد شيخ يسأله يستشيره فيما أبهما له لا يمل الوقت يعلو من همته يقرأ كثيرا يستمع إلى شروح وهكذا غير هذه الأمور فطالب العلم كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله عند مسلم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد أي بيت الذي عزاه الشفعي أو الذي بعده واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة واعلم بأن العلم بالمذاكرة مذاكرة العلوم تذاكر وتزهر وتبحث نعم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني لابد من الذكاء أن يكون ذكيا وحريصا على العلم لا يفرط فيه لا يضيع وقته في السماع لكذا أو الذهاب لكذا ويفتقر إلى العلم يفتقر لله عز وجل في طلب العلم وأنه يعلم أنه فقير وأنه يرجو من الله عز وجل أن يعلمه ويفاهمه وأن يكون بليغا يعرف ما يدور عليه هذا الأمر وصحبة الأستاذ أن يلزم أستاذا متخصصا في العلوم ويسير معه ويتعلم على يديه ويسأله ولا يأس منه ويتحمل الضيق معه وإذا نهره الأستاذ يصبر وطول زمان طالب العلم لا يصبح طالب طالبا للعلم في أيام ولا في أسبيع ولا في سنين ربما يموت وهو لم يحصل إلا أجزاء من العلوم ولم يحصل كل شيء في صوت إن شاء الله نعم فأهم شيء في طلب العلم أن يصبر الطالب على تحصيل العلوم لأن الإنسان بطبعه يمل الإنسان بطبعه يمل و النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بتخفيف خطبة الجمعة جعل أهل خطبتي وجعلها قصيرة مدة وكان أيضا يتخلل أصحابه بالموعظة كل ما بين الفينة والفينة لأن الموعظة ترقق القلب ولا بد منها في كل فترة وليس مداومة لأن الإنسان ربما يستمع كل يوم إلى الموعظة فقلبه لا يتحرك لكن لو تعلم العلم وسار عليه وفهمه وأصبح يعبد الله على بصيره ثم جاءته موعظة وجلت منها القلوب اتعظ ورجع عما ربما كان يعمله من ذنب خفي أو غير ذلك فلذلك كانت الموعظة مهمة لكن ليست مستمرة يداوم عليها إنما يداوم على العلم ويداوم على الدروس التي يستفيد منها كيف يصلي كيف يزكي كيف يصوم كيف يعبد الله كيف يعلم أنواع العبادات كيف يعرف أقسام التوحيد يعرف ما ظل فيه القوم والآخرين حتى لا يقعوا فيهم فهذا فضل كبير من الله عز وجل نعم برك الله فيه <تصفيق> مبارك الله فيه من أخي الحبيب فهذا يعني أحببت أن أبدأ به هذه السلسلة وهي أسميتها التعليقات الحسان على لامية بن تيمية شيخ الإسلام فيها أمور طيبة وقد كنت اتفقت مع أخي الحبيب الزهير على أن أبدأ في سلسلة تراجم أعلام المحدثين فقلت أن هذه ميسرة نبدأ فيها حتى أعد العدة للتراجم لأن باب التراجم متوسع جدا وربما يكون الترجمة تأخذ محاضرة كاملة يعني إن شاء الله تعالى سأحاول أن أجعل الترجمة في محاضرة لكن يعني إن شاء الله تعالى في حينها سيتدبر الأمر إن شاء الله عز وجل لأن هناك كتاب اسمه المعين في طبقات المحدثين للإمام الذهبي رحمه الله وهو مختصر من تذكرة الحفاظ بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم القلفاء الأربعة ثم الصحابة ثم الجهابدة من العلماء والمحدثين بعد ذلك حتى عصر الذهبي رحمه الله فهو يأتي باسم الراوي أو اسم الرجل فقط ولا يأتي بشيء آخر فالأمر حتى أجمع فيه سيكون الأمر طويل ولا بد ما دمنا نترجم بعلم بد أن نحيط بعلم الترجمة كاملة نأتي بالإسم والكنية واللقب ووفاته وميلاده ورواياته وأهم المواقف التي حدثت في حياته وما أقوال أهل العلم فيه وهذا يأخذ وقتا فأردت أن أبدأ في هذه السلسلة وهي سلسلة في العقيدة لامية ابن تيمية مفيدة جدا لطلاب العلم تفيد المبتدئين والمتوسطين والمتهين ألفاظها سهلة للحفظ وسهلة الفهم أيضا لو قرأها شخص ربما يفهم ما مضمون هذه الأبيات فإن شاء الله عز وجل تكون هذه السلسلة مباركة علينا إن شاء الله وميسرة و يتقبلها الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يتسقنا الإخلاص في القولة والعمل وفي السر والعلانية فبارك الله فيكم أحبت فقط أن أقدم بهذه المقدمة قبل الشروع في الشرح حتى تعلو الهمم تعلو الهمم ولا شك أن الهمم الآن مستقرة فلابد أن نشطها ونعليها فالحمد لله رب العالمين فإن شاء الله عز وجل الموعد المحاضرة القادمة مع ترجمة وميسرة في الشيخ الإسلام من تيمية ونبدأ في البيت الأول منه ونبين أنه سئل من أحدهم أن يتكلم عن المذهب لأهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة كما سئل رحمه الله في غير ذلك من الكتب والمتون يسألوا فيصنف يسألوا فيصنف وهذا كان داب أهل العلم أو معظم أهل العلم أنهم لا يصنفون إلا لسؤال إلا لسؤال ولم يكن كثير منهم يصنفون بهدف التصنيف فقط وهذا من فضلهم وكرمهم رحمهم الله تبارك وتعالى فبارك الله فيكم